أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالأمس تكلمنا عن التقسيمات الثانوية قلنا في الدرس قبل الماضي في التقسيمات الأولية قلنا هناك في عالم الخارج إما تكون إما يكون الواجب في عالم الخارج بالقياس إلى التقسيمات الأولية إما يكون مقيدا بها أو مقيدا بعدمها، السلام عليكم. أو ليس مقيدا بأحدهما، يعني لا بالقيد ولا بعدم القيد. وقلنا هذه عبارة عن اصطلاحات ثلاثة. الأول بشرط شيء والثاني بشرط لا، والثالث لا بشرط. أما إذا جئنا إلى الدليل. الى الدليل الى عالم الدلاله فان وجدنا الواجب مقيدا بالقيد او مقيدا بعدم القيد سلام عليكم وجب الاتباع ان كان الدليل ان كان الواجب في عالم الدلاله مقيدا بالقيد وجب اتباعه إن كان مقيدا بعدم القيد وجب اتباعه أما إذا لم يكن مقيدا لا بالقيد ولا بعدمه سألنا هذا السؤال الأصل هنا ما هو الأصل هنا ما هو هل المولى يريد القيد كان الواجب في عالم الدلالة خاليا من القيد التفتوا لي خاليا من القيد او خاليا من عدم القيد هنا سألنا هذا السؤال هنا ما هو الاصل في التقسيمات الاوليه هل الاصل هل الاصل ان المولى يريد الواجب مقيد او مطلق في التقسيمات الاوليه قلنا اذا كان اذا كان الواجب في عالم الدلاله خاليا من القيد او عدم القيد فهنا اصاله الاطلاق في التقسيمات الاوليه اصاله اطلاق محكمة يعني نتمسك باصاله الاطلاق ونقول الاصل ان المولاء لا يريد هذا القيم لا يريد هذا القيم ثم بحثنا البحث الثاني التقسيمات الثانوية وقلنا في الثانوية هل يمكن ان نتمسك باصاله الاطلاق اذا كان الواجب خاليا من القيد الوجودي او القيد العدمي ام لا اصل البحث كان هذا بالامس ماذا نقول هنا اصاله الاطلاق محكمه ايضا المصنف يقول هذا السؤال جوابه متفرع على بحث سابق عليه وهذا البحث هو حصله هل يمكن أخذ أخذ أخذ امتثال الأمر أو التقسيمات الثانوية بشكل عام كلامنا في امتثال الأمر والا هو في الأعمى في التقسيمات الثانوية هل يمكن أخذها قيدا في المأمور به أم لا يعني هل يمكن أن يقول المولى في الأمس قلنا صلاة الظهر بقصد امتثال الامر هذا الكلام يمكن أو لا يمكن هذا الكلام من المولى أن يقيد أن يقيد الامر بقصد امتثال الامر أو لا يمكن هذا كان البحث بالأمس قلنا المصنف يقول إن قلنا يمكن إن قلنا يمكن إن قلنا يمكن التقييد وكان الواجب خاليا من القيد مع إن كان التقييد وكان الواجب خاليا من القيد هنا نتمسك لأصالة الإطلاق لماذا؟ لأن التقييد ممكن وحيث أن المولى لم يقيد مع الإمكان فنقول إذن المولى لا يريد الواجب مقيدا إنما أراده مطلقا إنما الكلام إذا كان التقييد غير ممكن يعني مستحيل إذا كان التقييد مستحيلا وكان الواجب خاليا عن القيد هنا هل نقول كما قلنا سابقا نقول إذن ما دام الواجب مطلقا ولم يقيده المولى فهو لا يريده مقيدا هل يمكن نقول هذا أم لا مع استحالة التقييد المصنف يقول مع استحالة التقييد وإن كان الواجب خاليا عن القيد لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق لماذا لأن التمسك بأصالة الإطلاق فرع إمكان التقييد التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد وقلنا التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل ملك وعدم إذا أمكن أحدهما أمكن الآخر وإذا استحال أحدهما استحال الآخر هنا نحن نقول يستحيل طبقوا القاعدة هنا نحن نقول يستحيل أن يقيد المولى الواجب في التقسيمات الثانوية فإذا استحال التقييد وإن كان الواجب خاليا وإن كان الواجب خاليا لا يمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق لإثبات أن المولى لا يريد القيد وقلنا بالأمس لبيان الاستحالة لبيان الاستحالة ذكرت وجوه عدة من هذه الوجوه ما اشار اليه المصنف في قوله في قوله اذا, إذا قلنا بامكان تقييد الواجب في التقسيمات الثانوية اذا قلنا بامكان تقييده بامتساد الامر مثلاً يلزم يلزم محذور تقدم ما هو متاخر وتأخر ما هو او لنقل بعباره اخرى يلزم محذور الدار وكنا بالامس في صدد بيان هذا المحذور الى هنا حسب الظاهر متضح ان شاء الله خب الان كلامنا في المحذور ما قلناه بالامس ما قلناه بالأبنى. قلنا المصنف لبيان هذا الإشكال قال الامتثال قصد الامتثال هذا قصد الامتثال في أي واجب من الواجبات التعبدية هذا حينما أنوي أنوي الواجب قصد الامتثال حسب الظاهر حسب الظاهر متأخر لماذا متاخر لان اذا لم يكن هناك امر فانا اقصد امتثال ماذا اذا لم يكن هناك امر فماذا انتف فحسب الظاهر قصد الامتثال لا بد ان يكون قبله شيء حتى انا حينما اقف وانوي الامتثال اقول امتثال امتثال ماذا الأمر ذاك ذاك الشيء بعد فإذا الشيء الشيء متقدمون على قصد الامتثال متقدمون على قصد الامتثال وقصد الامتثال متاخر على ذلك الشيء وذلك الشيء هو الأمر هو الواجب هو ذلك الشيء إذن, إذن حسب الفار حسب الفار حسب الفار قصد الامتثال قصد الامتثال متأخر والأمر متقدم إذا قلنا بامكان أخذ قصد الامتثال إذن يلزم تقدم قفض الامتثال على الأمر الواجب بعض عن الأمر الواجب كيف؟ مثلا لأننا قلنا بالأمر الامتثال لابد أن يكون لشيء وإذا نحن قلنا صل هذا الأمر إن قلنا صل تجيد لكن, لكن أنتم تقولون بإمكان أخذ قصد الامتثال قيدا فنقول هكذا نقول صلي صلي أيها العبد صلي بقصد صلي بقصد امتثال الأمر صلي بقصد امتثال بعبارة أخرى أمر صلي وبعبارة ثانية افعل الواجب بقصد الواجب فكذا يعني صلي بقصد الصلاة امتثال الصلاة فإفعل الواجب بقصد امتثال الواجب هذا عبارة أخرى إذا أخذنا قصد الامتثال إذا أخذنا قصد الامتثال جزءاً جزءاً في الآمر في الآمر جزءاً في الآمر لزم تقدمه سيدنا لزم تقدمه على ماذا؟ على ما هو فرع إليه على ما هو فرع إليه القصد فرع الوجود وجود الأمر نحن الآن نقول نحن الآن نقول أصلي بقصد الامتثال قبل وجود ذلك الواجب. قبل وجود ذلك الأمر سيدة يعني قبل أن يكون هناك أمر نحن نقول أقصد ذلك الأمر امتثال ذلك الامر فاذا قبلنا هذا هذا الكلام عبارة اخرى عن تقدم ما هو متأخر وتأخر ما هو متقدم سيدنا اوضح بطريقة ثانية اذا سيد علو في باله اشكال بالامر انا التفتت اليه بعبارة ثانية اصدر علو في الدول صار اوضح بعبارة ثانية نحن قلنا قفض الامتثال فرع وجود الامر فرع وجود الآمر لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك آمر لا قصد لأن أقصد ماذا؟ صحيح؟ أقصد ماذا إذا لم يكن هناك امر هذا من جال فإذا قصد الامتثال فرع وجود الامر جيد؟ خب نحن من جهة ثانية نقول بإمكان على فرد بإمكان أخذ القصد في الأمر سإذا قلنا بإمكان ذلك بإمكان ذلك يلزم توقف الواجب على ماذا؟ يلزم توقف الواجب على قضة الامتثال وفي الآصل قضة الامتثال متوقف على ماذا؟ صحيح؟ سإذا يلزم توقف قضة الامتثال على الواجب أو على الأمر ومن جهة ثانية إذا أخذناه جزء في المأمور به في الآمر فيلزم كون كون قصد الامتثال متقدم على يعني بعبارة ثانية الآمر وجود الآمر فرع قصد الامتثال وجود أمر صليت الخارج فرع وجود قصد قصد الامتثال فإذا توقف في الآصل القصد متوقف على الآمر ونحن نقول بإمكان أخذه في الامر فيلزم فيلزم فيلزم توقف الامر على كون قصد الامتثال جزءا منه جزءا منه فتوقف هذا على هذا وهذا على هذا فتوقف الشيء على نفسه وليس هذا إلا إشكال إشكال الدور ما أدري اتباح قبل الاشكال قبل الإشكال, أكبر الإشكال. قبل الإشكال مطلب المصنف اشكال حاضر موجود لكن مطلب المصنف واضح إشكال اشكال اساس مع الاشكال مطلب المصنف واضح بلي اشكال الدور هذا مقصود إشكال الدور نحن نفرض حسب الفرض يعني لابد ان يكون هناك امر لابد أن يكون هناك أمر موجود حتى أقصد انتقال الأمر هذا واضح عند الإخوان هذا واضح ما في مشكلة وهذا وحده بالفرد إذا قلنا إذا قلنا بإمكان أخذ قيد قيد أو أخذ قصد القربة قيدا قيدا في المأمور به المأمور به هنا ما هو الواجب بعد اذا قلنا بامكان اخذ قصد الامتثال في الواجب يعني كان المولى قال اد الواجب كان قال هكذا اد الواجب بقصد امتثال الواجب هكذا قال هذا معنى كلام هذا معنى الامكان شوفوا دققوا في المثال اد الواجب بقصد امتثال الواجب فهذا القصد القصد يصير قابل أداء الواجب يصير سابق على أداء الواجب إذا أصار سابق على أداء الواجب فتوقف الواجب على وجود قصد الامتثال ونحن فرضنا سابقا متفرع على الواجب فيلزم فيلزم ما قلناه وما قلتموه ما قلناه نحن أن قصد الامتثال متفرع وهذا واضح عندنا وما قلتموه أنتم في الإمكان أن الواجب متوقف على قصد الإمكان. وهذا هو الدور. لأن الدور معنا توقف الشيء على نفسه. ما يلزم الدور؟ نقبل الاشكال تفضلوا نعم نعم سيدنا المولى حينما يقول قضي الامتثال مربوط بأي عالم عالم الأورى وعالم الخارج جيد أحسنتم ونحن نفرض أن قصد الامتثال الآن بهذا الكلام بالإمكان نربطه بأي عالم خلاص إذا كان في عالم الذهن فهو سابق على عالم خارج والمفروض هو متاخر عن عالم الذات هذا حسب الفرض ما أتمنى من يقول هكذا المولى ما قد إذا قال هكذا لا مشكلة سيدنا المفروض المولى حسب القول هذا بالإمكان المفروض ها لا يقولون يمكن للمولى في عالم الامر في عالم الحكم ان يحكم هكذا يقول ايها العبد صل الصلاه بقصد امتثال الصلاه اذا المولى قال فقط صل لي فلا محضر فينا نعم نعم سيدنا جه المولى المولى يقول صل هذا متفق متفق معنا صل نحن متفق معك فيها اذا قال المولى صل انا في عالم الخارج من اقف للصلاه اقول أنا أقوله. المولى انا اقول مولى انا اصلي صلاه الظهر اداء لوجه ان يقل وجه اقف لوجوبه صحيح هكذا نحن نقول اذا قلنا التقييد ممكن مو فقط في عالم الخارج وانا اقول المولى هو يقول امرك بالصلاه هو يقول اذا قال هذا وتكتكر لكن يقول امرك بالصلاه بقصد امتثال امر الصلاه نحن نقول هذا بقاده القصد مستحيل لأن هذا مربوط بعالم الخارج العبد هو الذي يقول امتثل اما المولى هو الذي يحكم بالوجوب فقط فاذا كنا بامكان القيد اذا قلنا ورأينا الواجب خاليا وشككنا هل المولى اراده مطلق او مقيد هنا نحكم بالاطلاق هنا نحكم يعني القيد منش نحن من القائلين بالاستحالة الاستحالة ماذا؟ باستحالة أن يقول المولى صل بقض الامتثال، وإذا كان هذا مستحيل ووجدنا الواجب خالي ما يمكن نقول هنا بعد تمسك بأفالة ونحكمها ونقول المولى لا يريد القيام لماذا بإشكالته نعم الله لا هو يقول المولى حينما قال بقصد الامتثال فذاك في عالم الأمر في عالم الدين وفي عالم الخارج والعبد حينما يقول أمثل في عالم الخارج هذا دفع دفع دفع لإشكال الذكر دفع, دفع, دفع, دفع أما أما الإشكال هو هذا ولعل هذا ذكره بعض الأعلام في إشكالهم على إشكال على لا مذكور هذا لا هذا ما تفضلتم به من الإشكال مذكور عند بعض العالم مذكور هذا الإشكال صحيح بس المهم مطلب المصنف وإلا هذا الإشكال مذكور أيضا. وعلى المصنف يرد العبارة إلى هنا اتضح اتضح طبقوا هذه العبارة قال والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال القيد لكن فيها تقسيمات في التقسيمات الأولية ولا بحث عندنا هذا انتهينا منه إنما الكلام في التقسيمات الثانوية ثم إن كل واجب بعد ثبوت بعد بعد يعني تقسيمات ثانوية بعد ثبوت الوجوب وتعلق الامر به واقعه هذا الواجب بعد ثبوت الوجوب له وتعلق الامر به ينقسم الى ما يؤتى به في الخارج بداعي امره يعني قصد الامتثال وما يؤتى به لا بداعي امره واحد ثم تقسيم ثاني وايضا ينقسم ايضا الى معلوم الواجب ومجهود عفوا الى معلوم الواجب ومجهود الواجبين. وهذه تقسيمات واضحة. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية. لماذا? لانها من لواحق الحكم. وبعد فرض ثبوت الواجب وجوب. واقعا اذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إثيان الصلاة بداعي أمرها لأن لا أمر بها بداعي أمرها لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر إذا كان لا أمر فما أقدر أقسم الصلاة إلى اتي بها بداع امتثال أمرها وإلى بدا ولا بداع امتثال ما أكدوا على هذا لأن لا أمر موجود. حتى يمكن فرض قصده وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل إذا وجوب للصلاه ما موجود ما يمكن أن أقول هذا المكلف عالم بالوجوب أصلاً لا وجوبه وهذا جاهل أصلاً لا وجوب فكيف أقسم الصلاة إلى معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب ومثل هذه التقسيمات هذا رأي المصلف ومثل هذه التقسيمات يستحيلون تقييد أي تقييد المأمور به لأن قصد امتثال الأمر هذا بين الإشكال بين المحذور محذور التقدم والتأخر أو محذور الدور لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود ماذا فرع وجود الأمر يعني لا بد أن يكون هناك أمر حتى امتثل هذا الأمر فكيف يعقل فكيف يعقل أن يكون الأمر لماذا مقيدا به يعني بقصد امتثال الأمر ولازمه لو قلنا ممكن ولازمه أن يكون الأمر أن يكون الأمر فرع ماذا فرع قصد الأمر وقد كان قصد الأمر فرع وجود الامر فيلزم ان يكون المتقدم وهو الامر متاخرا والمتاخر وهو القصد متقدما وهذا خلف يعني خلاف ما فرضناه نحن ان القصد متفرع على الامر او دور كما بينا واضح واذا استحال التقييد في حال الإطلاق أيضا لما قلناه سابقا من أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة اللي مخصوب عندها عدم الملكية غلط عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض الإطلاق فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد واذا كان التقييد مستحيلين فالاطلاق ايضا مستحيلا ومع عدم امكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد لا يستكشف اراده الاطلاق اتضح النتيجه النتيجه ايها المصنف بعد هذه المقدمات الطويله أربع مقدمات طوال رأيك ما هو رأيه في ماذا رأيه في أن الأصل في الواجبات أنها على نحو تعبدي أو التو... هذا بحثنا لا ننسى هذا البحث رأيك ما هو يقول رأيي رأيي, رأيي انقسم الأصوليون إلى قسمين بعض الأصوليين قال أن الأصل في الواجبات أنها على نحو التعبد الأصل هذا فإذا شككنا فنقول هذا الواجب الأصل في أنه على نحو التعبد لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن ذمة المكلف مشغولة, مشغولة. وإذا شك المكلف في إرادة القيد وعدم ارادته وجاء بالواجب خاليا عن القيد عن القيد فالاصل عدم براءة الذمة إلا مع الاتيان للواجب بالقيد المشكور ولذا نقول الاصل في الواجبات أنها على نحو التعبد لاصاله اشتغال على الدليل لأصالة اشتغال ذمه المكلف وهذه الاصاله لا تبرئ ذمه المكلف منها يقينا الا بالاتيان بالواجد مع القيد المشكور والقول الثاني وهو الذي مال اليه المصنف ان الاصل في الواجبات اذا كانت خاليه عن القيد الاصل انها على نحو توصليات لا على نحو التعبليات لماذا يقول من قال بالتوصل من قال بالتوصل ايضا اختلفوا في الدليل دليل اثبات التوصلية ما هو الادلة ثلاثة الدليل الاول بعضهم قال نحن نقول الاصل في الواجبات انها على نحو التوصل لماذا تمسكا بأصالة إطلاق اللفظ بأصالة الإطلاق اللفظية يعني بعبارة آخر بأصالة الإطلاق اللفظية ما المقصود يعني إذا كان إذا كان لفظ الواجب هذا الحكم اللفظ خاليا عن القيد خالي عن القيد نتمسك بأصالة الإطلاق اللفظي ونقول ما دام اللفظ مطلق فالآصل أن المولى لا يريد الواجب مقيد ونقصد بأصالة الإطلاق اللفظية خلو هذا معنى صارت الإطلاق اللفظي خلو خلو الواجب خلو الواجب عن القيد اللفظي اللفظ ما مقيد لفظ الامر غير مخيل فنتمسك بأصالة الإطلاق اللفظيه لإثبات عدم إرادة القيد فنقول الأصل في الواجبات أنها توصليه هذا طريق المصنف لم يقل هذا الطريق وطريق آخر يقول لا نحن نقول الأصل في الواجبات التوصل لماذا تمسكا تمسكا تبسكا بالأصول العملية لأصالة البراء لأصالة البراء كيف مثلا نقول الواجب المولى عفوا المولى أراد الواجب مقيد أراد الواجب فقط أم أراد الواجب مقيد شوفوا المولى أراد إيجاد الواجب فقط أم أراد إيجاد الواجب مقيدا وأضرب مثال للسيد في ذمتي مبلغ من المال أنا أقول لك عندي خمسة آلاف ليرة مثلا وهو يقول ستة آلاف بيني وبينه قدر متيقن مشترك وهو الخمسة وأختلف معه في الزائد فأقول له الخمسة قدر متيقن تفضل هذه الخمسة أما الألف الزائد فهو مشكوك والاصل عدم الزياده واضح نفس الكلام نقوله هنا المو... ال... صاحب هذا القول يقول نحن نشك المولى أراد الواجب فقط أم أراد الواجب مضافا إليه رفض القرب فنقول الواجب قدر متيقن والاصل براءه الذمه على الثالث المصنف لم يقبل هذا ايضا يقول اندي دليل ثالث وهو دليل الثالث وهو الاطلاق المقامي اتمسك اتمسك بالتوصليات لكن لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاصول العملية وانما بالأطلاق المقامي يعني شنو اطلاق مقامي يعني هذا يعني إذا كان المورد إذا كان المورد مقيدا وكان القيد مما يغفل عنه الناس آمة المكلفين مما يغفل عنه آمة المكلفين والمولى يريده يريد القيد فوجب على المولى الحكيم وهو في مقام البيان أن ينبه على القيد أن ينبه هذا معنى الإطلاق المقامي أن ينبه على القيد فإذا كان الواجب خاليا نستكشف من خلوه عن القيد بالإطلاق المقامي نستكشف أن البولا لا يريد لا يريد هذا القيد ولو أراده لبينه طبعا هذا فيما يمكن فيه التقييد أما فيما استحال فيه التقييد هالكلام بعد ما ينزل اتضح إلى هنا إذن رأي المصنف ما هو أن الأصل في الواجبات إذا لم تكن مقيدة الأصل فيها أنها على نحو التوصليات إلا إذا جاء دليل خاص وقال أن هذا الواجب مطلوب على نحو التعبد اذا لم ياتي ذلك الدليل لا فالمولى يريده توصلي دليله الاطلاق المقامي ولاطلاق المقامي ما قلناه اذا كان المورد مما يغفل عنه عامه المكلفين والمولى يريد القيد وهو حكيم في مقام بيان وجب عليه ان ينبه على ذلك القيد فاذا لم ينبه نستكشف بأصالة الإطلاق المقامي أن المولى لا يريد ذلك القيد. اتضح إن شاء الله اتضح إن شاء الله نطبق العبارة قبل أن ننتهي الواقع قال النتيجة وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا او توصليا فاستمر انا ادري ادري الواجب تعبدي او ادري تو... الكلام مو هنا الكلام اذا شككت قال هل انه تعبدي او توصلي القول الاول ذهب جماعة الى ان الاصلاف في الواجبات ان تكون عبادية الا ان يقوم دليل خاط على عدم دخل قصد القربة في المأمر به لماذا الأصل التعبديات قال لأنه بد في الاتيان به بالواجب تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدون القيد ولا يمكن التمسك إن قلت إذا المورد خالي من التقييد نقول مطلق يقول قلنا سابقا لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض لأن التقييد مستحيل فالإطلاق مستحيل وقد تقدم ذلك في الامر الاول فتكون اصاله في الاحتياط هي المرجع واصاله الاحتياط تقول لا تبرئ ذمتك ايها المكلف الا مع الاتيان بالقيد المشكوك وهي تختب العباديه يعني الاتيان بالامر مع حفظ الامتثال لا مو هنا يجي في الثاني هذا القول الأول والقول الثاني وذهب جماعة إلى أن الأقلاء في الواجبات أن تكون توصليه هذا القول الثاني أصحاب هذا القول اختلفوا إلى طرق ثلاثة لإثبات التوصليه المخلص يختار الإطلاق المقامي اختلف قال لا لأجل هذا الدليل الأول والمهنف لا يريده لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق نفس الامر يعني الاطلاق اللفظي الاطلاق اللفظي واحد ولا دليل الثالث ولا لأجل أصالة البراءة سيدنا هنا في هنا في المثال في خمس ثلاث ثلاثة هذا ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة بل دليل الثالث بل نتمسك لذلك باطلاق مقام يعني من اطلاق المقام لان المقام مطلق فاذا المولى يريده وكان يغفل عن القيد اغلب الناس عامة الناس فوجب على المولى ان ينبه باني اريد القيد واذا لم ينبه نقول اطلاق المقام يقتضي ان المولى لا يريد هذا القيد توضيح ذلك انه لا ريب في ان المأمور به في ان المأمور به اطلاقا وتقييدا يتبع الغرض فعه وضيقا هذا لا اشكاله اذا اذا اذا الغرض مطلق فالواجب مطلق اذا الغرض مقيد فالواجب مقيد فان كان القيد دخيلا في الغرض دخيلا في الغرض ويريده المولى فلا بد من بيانه واخذه في المامور به قيدا والا لو لم ياخذه فلا يريده غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المامور به كما في التقسيمات الأولية أما أيها المصنف قلتم في التقسيمات الثانوية يستحيل يستحيل المولى يقول نعم وليكن مستحيل يستحيل سيدنا يستحيل أخذه في نفس الأمر فالمولى معاجز أن يصدر أمر ثاني ثلاثة أولا يقول صلي أنتم وقلتم مستحيل اخذ القيد فيه سلمنا يقول المولى صلي صلي ثم بعد قليل بعد شهر بعد أسبوع لا عند بلوغ العابد عند البلوغ يقول له أمر صلي موجود من زمان وذمتك الآن اشتغلت فإذا اردت أن تصلي ذاك الأمر تمتثل ذاك الأمر تمتثله أمر ثالثا، فامتثله مقيدا بقصد الامتثال المولى غير عاجز. صحيح مستحيل ياخذ قصد الامتثال في نفس الأمر، لكن يمكن يصدر أمر منفصل. مثلا يقول أولا صلي، ثم يقول أيها العبد ذاك الأمر صلي إذا أردت أن تمتثله، فامتثله بقصد الوجه. أمر ثاني هذا. ما رأي الأمر الأول؟ ولا ضير في ذلك. شوفوا ماذا يقول المصنف أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدان كالذي نحن فيه تختمات الثانوية وهو, وهو قيد قصد الامتثال صحيح فلا يصح من الامر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه إذا ما يمكن أخذه في نفس الامر ما معلوم الا المولى يريده يغفل عنه لازم يصدر أمر آخر ويقول امتثل ذاك الامر بالقصد أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر بل لا مناص له للمولى من اتباع طريقة أخرى يأخذ فيها القيد ممكنة لاستفاء غرضه ولو بإنشاء أمرين أمر صلي واحد وأمر آخر ذاك الأمر الصلي إذا أردت أن تؤديه فقصد أمر ثاني هذا بعض أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد مثلا يقول صلي فقط صلي. والثاني يتعلق بالقيد يقول ذاك أمر صلي مطلوب بقصد الامتساء هذا أمر ثاني مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها فإنه إذا لم يمكن تقييد المامور به بذلك يعني بالقيد بقصد امتثال الامر في نفس الامر المتعلق بها بالصلاه لما عرفت من الاستحاله يعني من امتناع التقييد في التقسيمات الثانويه المولى نقول له ايها المولى ما دام تريد القيد فصدر امرا اخر فلا بد له اي الامر يعني المولى لتحصيل غرضه ان يسلك طريقه اخرى ما هي كأن يأمر أولا بالصلاة خالي عن القيد هذا أولا ثم مرة ثانية ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول مبينا ذلك بطريح العبارة. من قلت يلزم هنا أمران يعني صلاتان صلاة خالية من القيد وصلاة مع القيد يقول لا الأمر الثاني تأكيد للأول متعزيز تأكيد للأول. مبين للاول موضح للاول قال وهذان الامران يكونان في حكم امر واحدها ثبوتا وسقوطا لانهما ناشئان من غرض واحد وهو إتيان الصلاه بقصد القربى والثاني يكون بيانا تاكيدا توضيحا للاول فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط لأن المولى لا يريد الأمر فقط يريده مع القيد والثاني موضح للأول فلا تقول امتثلت أمر صلي الأول لا لأن الغرض ما يسقط به يسقط بهما وهما عبارة عن أمر واحد الثاني تأكيد للأول مثلا أقول لجناب السيد أكرم جارك أقول له ثم أروح البيت وأرجع أقول له سيدنا عفوا اكرم جارك بكرم جارك قافدا لوجه الإكرام هذا مو أمر ثاني غير الأول لا هذا تأكيد للأول قال فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول إلى أمر صلي مشتركا مشتركا مشتركا, مشتركاً مع التقييد في النتيجة وإن لم يسمى وإن لم يسمى تقييدا الصلاحة إذا عرفت ذلك انتهينا إذا عرفت ذلك يقول المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له ولو أمر ثانيا فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال فإنه يستكشف منه عدم هذه الخلاصة النتيجه هذه يستكشف عدم دخل قصد الامتثال في الغرض والا لو كان قصد الامتثال مراد لبينه ان قلت قال أصدر الامر يقول امر ثاني لبينه بامر ثان وهذا ما سميناه باطلاق المقام وعليه فالأصل النتيجه فالاصل في الواجبات كونها توصيلية حتى يثبت بال...